واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل فان ربكم تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون عباد الله ان من طبيعه النفوس البشريه انها تصاب بالقسوه وتصاب بالغفله فهي تتعلق بالدنيا وما فيها ومن طبيعه البشر انهم ليسوا معصومين يخطئون ويذنبون ويتسلط عليهم الشيطان ولذا قال الله تعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان عباده الشيطان يعني طاعته وقال الله تعالى قاصا علينا حكي الشيطان حين قال ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد اكثرهم شاكرين النفوس تقبل على الدنيا وهي تعلم بزوالها وانها رخيصه عند الله النفوس تقبل على الدنيا وتعلم في كثير من الحالات ان فيها ضرر ان فيها ضررا على النفس زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومة والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات ايها الاخوه الكرام لو تفكر كل واحد منا في حياته اليوميه يا اخي المسلم تفكر كيف تقضي وقتك ما المادة التي تحتويها أكثر المجالس التي تقضيها في يومك وليلتك ستجد في كثير من الأحيان أنها دنيا في دنيا بيع وشراء أكل وشرب سياحة ونزهة رياضة ونزهة سياسه له فن فضائيات وقليل من الوقت لله قليل وبعض الناس حتى هذا القليل يبخل به فيا ترى متى تستيقظ القلوب اذا كان هذا هو شانها كيف تزول الغفله وتزول القسوه كثير من المسلمين يشتكي من قسوه القلب يشتكي من انه لا يجد طعما لا لصلاته ولا لتلاوه القران هذه الحال ايها الاخوه كيف نزيلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم ليس مجرد دعاء فقط لا ليس مجرد دعاء فقط لا لا بد من عمل اخى المؤمن يا من ايقنت ان الله لم يخلقك الا لعبادته وايقنت انك في يوم من الايام سترحل عن هذه الدنيا ويا من ايقنت انه لا رصيد لك اذا رحلت الا بعملك الصالح اذا اردت ان تعرف مدى غفلتك فراجع حياتك اليوميه والاسبوعيه راجع مجالسك كلامك اهتمامك متى تغضب ولماذا ومتى ترضى ولماذا متى تفرح ولماذا كم تقرا من القران في كل يوم ربما تعذر في بعض الايام في كل اسبوع ما مدى محافظتك على الصلوات المفروضه في وقتها كيف تؤديها اين حرصك على التبكير اليها والمحافظه على النوافل اين مقام الاذكار ذكر الله في حياتك ما مقامه هل انت تدعو لنفسك تدعو لوالديك تدعو للمسلمين قل لي متى في سجودك لا تكذب على نفسك اكثر الائمه لا يمكنك ان تسبح ثلاثه تسبيحات في السجود فمتى ستدعو يا ترى متى متى ستدعو هذه العباده العظيمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده وتلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاخرين اين بكاؤك من خشيه الله اين الصدقه في حياتك اين البر اين الاحسان اين صله الرحم كل هذه الاشياء في كثير من الايام تضيع مع الدنيا وشهواتها مع الاسف هذا هو الواقع الا من رحم الله وقليل ما هم نعم هم قليلون في هذا الزمان لكنهم موجودون ولله الحمد فلماذا يا اخي لا تكن واحدا منهم عباد الله من يتامل سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرى انه كان يعنى بالموعظه الموعظه الوعاظ على راسهم الانبياء ولذا قال لاحد الانبياء قومه سواء علينا او عذت ام لم تكن من الواعظين القران يا اخوه موعظه يقول الله تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من يتامل سنه النبي صلى الله عليه وسلم يرى انه كان يعنى عنايه كبيره بالموعظه كان كثيرا ما يذكر اصحابه ويرقق قلوبهم لم تكن الموعظه خاصه بحديث الاسلام ولا بحديث التوبه لم تكن موجهه للمقصرين فقط لا كانت هديا راتبا لرسولنا صلى الله عليه وسلم يتخول بها اصحابه فاعلم يا اخي المسلم انك بحاجه الى هذه الموعظه اولا اعلم انك بحاجه الى الموعظه فابحث عنها واصبر عليها ومع اصحابها واذا لم يكن هذا الشعور عندك فاعلم انك ميت ولا كنت تمشي على وجه الارض انا العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه موعظه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا ايها الاخوه الذي يعلم مقدار ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الانشغال بالدنيا هل كانوا مشغولين بالدنيا ومع ذلك ينتظرون الموعظة ويصبرون عليها ويتشوقون لها والذي يعظهم هو المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حمض له رضي الله عنه كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كثير الجلوس معه يصف مجالسه صلى الله عليه وسلم فيقول لقيني ابو بكر فقال كيف انت يا حمظله قال قلت نافق حمظله تصور ايها الاخوه هذا من الكتاب يعني كثير الجلوس مع الرسول عليه الصلاه والسلام ومعلوم ان مجالس الرسول عليه الصلاه والسلام لم تكن كلاما في الدنيا ومع ذلك يقول لابن بكر نافق حمظله قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنه حتى كاننا راي عين يقول يذكرنا بالجنه والنار حتى كاننا نراها باعيننا فاذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الاولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال ابو بكر رضي الله عنه فوالله انا لنلقى مثل هذا هؤلاء الجبال في تقواهم وايمانهم وعباداتهم يقولون مثل هذا الكلام وانظروا كيف يشعرون بالحاجه الى الموعظه هذا فيه دليل ايها الاخوه على ان مجالس الرسول عليه الصلاه والسلام وهو القدوة انها تذكر بالجنه والنار والاخره فهو القدوة حين دفن حين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم احد اصحابه رضي الله عنهم جلس على القبر وهو لم يلحد بعد فوعظ اصحابه صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذكر لهم ما يلقاه العبد بعد موته من احوال البرزخ واحواله الى اخر الحديث المعروف في خطبه الجمعه وهي في كل اسبوع كان عليه الصلاه والسلام يعتني بالموعظه يعظ الناس فعن امي هشام بنت حادثه رضي الله عنها قالت ما حفظت سوره قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعه والحديث في مسلم قاف والقران المجيد اقرا يا اخي هذه السوره ماذا ستجد فيها هل ستجد فيها احكام البيع والشراء هل ستجد فيها الا ذكر الجنه والنار وما يرقق القلوب اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن نفسه تلك النفس العظيمه تلك النفس الشفافه تلك النفس المتعلقه بالله المترفعه عن حطام الدنيا يقول انه ليغان على قلبي واني استغفر الله في اليوم 100 مره رواه مسلم اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اقول قولي هذا واستغفر الله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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اذا كان هذا هو حال المتقين وعلى راسهم محمد صلى الله عليه وسلم وقد بلغوا الرتب العاليه والمنازل الرفيعه فكيف بنا اليوم ونحن نعيش عالما مليئا بالفتن والشهوات والشهوات والمغريات نلابس في واقعنا كثيرا منها صباحا ومساء كيف لا نحرص ايها الاخوه على الموعظه كيف لا نحرص على الايه كيف لا نحرص على مجلس الذكر ايها الاخوه اذا كان القران هو اعظم موعظه واكثر المسلمين لا يقراون القران اين اينما كان الموعظه في حياته كيف نتصور ايها الاخوه اننا في غنى عن هذه الاشياء ونحن في امس الحاجه اليها اننا بحاجه ايها الاخوه لعلاج امراض كثيره الغفله الضياع الاكتئاب طول الامل نسيان الاخره هل يحق لاحد منا بعد ذلك وبعد ان عرفنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال اصحاب ه رضي الله عنهم هل يحق لنا ان نظن ان المواعظ وان الكلام عن ترقيق القلوب انما ذلك خاص بحديثي العهد بالاسلام او بالتائبين او بالذين عندهم انحرافات ومدمنين مخدرات كما يظن بعض الناس احوج من يكون الى الموعظه هو هذا المصلي احوج من يكون الى الموعظه هو الذي يعرف قدرها أما أولئك الضائعون فهم بحاجة إلى أن يقربوا إلى مكان الموعظة وإلى مجالسها أيها الإخوة الكرام الحديث عن هذا الأمر نحتاجه دائما ونحتاج دائما أن نغرس في نفوسنا وقلوبنا أننا مقصرون تقصيرا عظيما في هذا الباب إذا لم يوجد هذا الشعور لم تتغير الأحوال لأن الشيطان أحرص ما يكون مقصر أن يزرع في النفس البشرية أنها ليست بحاجة إلى مثل هذه الأشياء حتى يتمكن منها أما إذا حقنا الإيمان حقنا في النفس والله لا سبيل للشيطان على تلك النفس اللهم لا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر وإذا أبتلي صبر اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تزيدنا ايمانا وعملا صالحا وان تهدينا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم اصلح احوال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تلطف باخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اهضم دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وارفع الضر عنهم انك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين